إنشارتنا أنه هو ورضوا كلهم رضوا بذلك لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق لما آخيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لفع من ولكن ولسنصرون قال أعفاظكم وأعفاظتم على ذلك النصري قالوا أخواتكم صلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابع وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء ومر على علية الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه السلام ويرحفظ به آدم قال مرحبا قد ابن الصالح والنبي الصالح وقال مثل ذلك إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وبقية الأنبياء يقولون مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فشهد له الأنبياء بالبنوة وبالاخوه وبالصلاح من رفض البنوة والنبوة والصلاح من وكل هذا من إعلاء ذكره صلى الله عليه وآله وسلم وهو داخل في قوله ورفعنا لك ذكرك في هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهي الصلاة ولم نفعل عليه الذكاء ولا الصيام ولا الحك الصلاة فقط ولهذا لا نعلم عبادة خدرة من الله إلى الرسول بدون واسطة إلا الصلاة وفرض الله عليه خمسين صلاه في اليوم الليل وهذا يدل على اهميتها وفضلها وعنايه الله بها وانها كبيره بان يسقط الانسان جميع وقته او ذله فيها لان خمسين صلاه كمستوعب وقتا طويلا لا سيما اننا لا ندري كم تكون هذه الحادثه ركعت فيها لكن هي خمسين صلاه ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقروتنا نزل مقتنعا بذلك راضيا به مسلما خمسين صلاة يصليها في اليوم والليلة في أوه حتى قيروا أبره موسى وسأل ألهم الله موسى أن يسأل ماذا فرض عليك أبوه فأخبر فقال ان امتك لا تتوقع اني جربت بني إسرائيل وعالجتهم اشد المعالجة وموسى عليه الصلاة والسلام لا شك انه قاس هذه الامه على بني اسرائيل لانه لا يعلم الغيب والا فلا يصح قياس هذه الامه على بني اسرائيل لان هذه الامه اطوع من لله من بني اسرائيل هذه الامه لما ابتلاه الله تعالى بالصيد وهم محرمون بالصيد تنالها ايديهم ورماحهم الصيد تناله أيديهم فيما يمشي ورماحه فيما يطير والعادة أن الطير أن الذي يطير لا ينال إلا بالاستهان والذي يمشي لا ينال إلا بالرماح لكن ابتلاهم الله حرم عليهم الصيد ثم طير الصيد الذي يطير يؤخذ بيش بالرمح ما يطير يضرب بالرمح ويحطم واللي يمشي كالأرنب وما أشفها في اليمن ليعلم الله وليخافوا بالغير فماذا فعل الصحابة هل كفوا عن الصيد مع تيسره أو اخذوا به كف ما أخذوا وبنو إسرائيل قيل لهم لا تأسيدوا في يوم السبت سمكا فقالوا لابد ما نصد فطال عليهم الأمد وابتلاهم الله في يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء شرعا شارعا وفي أي يوم السبت ما تأتي فقرقرت البطون على السمت وقال كيف نبقى هكذا ما ما يمكن قالوا نحن اصحاب الخيل نحتال على من يعلم وفاء انثى ويما فيه نصنع فوضعوا شبكه يوم الجمعه وخذوا ما فيها يوم السبت يوم الأحد يوم الاحد فوضعوا شبكه يوم الجمعه فجاءت الحكام على العاده دخلت الشبك وعجزت عن الخروج فلما كان يوم الاحد أخذوه، فتحيّلوا على محارم الله، لكن هل نفعهم هذا التحيل؟ لا. قلبهم الله تعالى قردة وحنان قردة قردة، فأصبح قردة يتعاوّم. اللي أمس رجل يمشي على الجذع أصبح الآن قردا يمشي على يديه ورجليه يعني هذه الخيلة أقرب ما يقول لبني آدم من هم القروض وأقرب ما يقول لكل هذه الخيلة لجلسة فعلا فصار الجزاء وثاقا من جنس العمل فإذا لا يمكن أن هذه الأمة السامعة المطيعة التي قال قائلهم والله يا رسول الله لما استشارهم في الغزو والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل و... ونحن وراء كذا إنها هنا مكان لمن تعداه إنها هنا قاعدون بعد ما نقوم ولا قيام نشوف يحصل عليكم إنها هنا قاعدون قال لكن هؤلاء قال الصحابة الرسول والله لا نقول لك كما قال في النساء لموسى ولكن اذهب فقاتل فنحن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه محبا الله أعزي الله عنه لكن موسى لا يعلمه غيره ومن نعمة الله عز وجل أنه كان كذلك لا يعلم هذه الأمة خفيقة فقال ارجع إلى ربك فسألوا التفيف لأمة فرجع فوضع عنه خمساً خمساً أو عشر عشر حتى وصلت إلى خمس فنادى منادي إني قد أمضيت فريضة وخففت عن لدائي هم خمس بالفعل وخمسون في الميزة وهذا يدل على فضل اشطلافه وعظمها ففرض الله الاستطلاف ونزل نزل إلى الأرض حتى وصل مكة بغلس وصلى بها الفجر نزل جديد وصلى بها في ذلك اليوم صلى بها الفجر والظهر والعصر والمغرب والأشرة طيب هذا المعراض من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل لأحد من الأنبياء سوى أبن فهو من ايات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وعلى الآيات الكبرى التي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أننا استعرضنا على النهاج لو وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الأدب في غاية ما يكون من الأدب ما ساق البصر وما طغى نحن لو دخلنا قصرا طيبا علينا كان واحد ينظر للشط ينظر للجار الايمن في الجار اليسار أمامه ربما ياتي خطراء ينظر للأرض ينظر كل شيء هذا غريب عليه لكن صلى يقول ما زاغ البصر وما طق، لم يكشاوز النظر الذي يحبو له في كمال غاية في غاية ما من الادب وما زاغ البصر ما نظر شيئا على خلاف الواقع لقد رأى من آيات ربه الكبرى الكبرى قال اعجبه نعم الكبرى فقط يعرب سفلي ايش توافقونه ما في وقت اخر نعم ايه ها لا لا لا كيف مقد مؤخرا على الترتيب على... يعني فيها وجهان الوجه الاول لقد راى الكبرى من ايات ربه والوجه الثاني لقد راى من ايات ربه الكبرى فتكون صفه ايهما ابلغ الظاهر ان كونها عكته ابلغ لانه اذا كان مقولا به صار المعنى انه راى الكبرى التي لا اكبر منها واذا قلنا انها من... من نعم ويقول قلت انها صفه صار ما راى من الايات الكبرى الموجوده في ذلك الوقت وهي كثيره انتهى كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان ان عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص منها المقام المحمود ومنها انه اصله الى الناس كافر ومنها أنه أنزل عليه كتابا معجزا ومنها أنه عرج به إلى سبسا من جاء إلى مكان لن نبلغه أحد أورد علينا بعض, بعض الطالب امس أمس أن الأنبياء وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات فكيف يصح أن نقول إنه تصفه بالمعراج مع أن الأنبياء في السماوات والجواب على ذلك من وجهه الأول أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السماوات وإنما وجد أرواحهم في السماوات والثاني انه حتى الذين في السماوات لم يصلوا إلى شفر منتهم لان اعلاهما ابراهيم في السماء السابع ولن نصل الى سته منته وهذا فهذان من الفرقان واضحان وقد سبق الكلام على المعراج وما حصل فيه من الايات العظيمه الكبيره ولو شئنا ان نتلو ايات المعراج والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى أقسم الله ذو النجم حين هويه فقيل المعنى حين غروبه لأنه يهوي في الأفق وقيل المعنى حين انطلاقه ليضرب مسترق السم ويكون بهذا إشارة إلى حماية الله تعالى للوحي الذي نزل على محمد وهذا المعنى أصح والنجم إذا هوى ما غل صاحبكم وما غوره ظل خالف الحق عن جهل غوى خالف الحق عن عمد وصاحبكم من النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما عدل عن قوله ما ضل محمد او ما ضل النبي الى قوله ما ضل صاحبكم لاقامه الحجه عليهم وعلى بلاهتهم فانما يقول ما ضل هذا الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبكم نشأ بينكم وعرفتم صدق صدقه وامانته والصاحب اعلم الناس بصاحبه قد يعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلمه طريق من من قريب هذا صاحبكم كيف تقول انه ضل وما ينطق عن الهوى انتبه لم يقل ما ينطق بالهوى جهل ما ينطق عن الهوى يعني ما لا ينطق نطقا صادرا عن هواء وانما ينطق نطقا صادرا عن وحي او عن اجتهاد اراد فيه المصلح كذا يا رحمه الله فانا اقول الفرق ما ينطق بالهوى ما ينطق عن الهوى لانهما فرق عظيم ما ينطق بالهوى يعني ما ينطق بالهوى الذي يريد لكن ما ينطق عن الهوى أي ما صدر نطقه عن الهوى وإنما كان عن وحي أو عن اجتهاد أراد به مصلحة لا لمجرد الهوى ولهذا قال إن هو أي الا إلا وحيوها والمراد الضمير في قوله إن هو القرآن خاص لقوله علمه شديد القوى وهو جبريل والذي علم علمه علمه جبريل هو القران علمه شديد القوى ذو مقتار مقتار يعني هيئه الحسن فوصفه بالقوه والحسن والجمال والبهاء واذا اجتمعت القوه والحسن والبهاء والجمال فذلك هو الثمان ذو ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة فقال ذو فاستوى وهو بالأفك الأعلى استوى كمرة يعني كان على خلقه وهو بالافق الأعلى فقد رأاه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقه الذي خلق الله عليها مرتين مرة عند سدغ المنتهى فوق ومرة في الأرض رآه بالأفق الأعلى وله ست مئة جناح قد ثبت الأفق من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يعني غير واحد ثبت الأفق ولهافس استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا من ذو المرة أي كبير فتدلى فقره والتدلم النزول من فوق ثم دمى فتدلى فكان قابق أوسين أو, أو ادنى أي كان جبريه قابق أوسين أو, أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى جبريه إلى عبده اي إلى عبد الله ما أوحى وما الذي اوحاه القرآن وأبهمه تعظيما له أوحى ما أوحى. لا يقال ان هذا تحصيل حاصة أوحى ما أرى تحصيل حاصل فيقال هذا الإذهام للتعظيم كقوله تعالى فغشيه من اليم ما غشه معلوم من الغسل مول لكن جاء صورة الإذهام للتعظيم يعني أوحى إلى عدده شيئا عظيما من الوحيد بعده ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد ما كذب الذي رأى بل راه على ما هو عليه سدق حقا أفتمارونه على ما يرى أفتجادلونه على شيء راه بعينه وقلبه ولقد راه نزله اخرى اي راى سبيل مره اخرى في الافق نافله عند سدره المنتهى وهذه المره الثانيه التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليه عندها جنه الماوى عند سدره المنتهى جنة المأوى وهذا يدل على ان جنة فوق الثمراء عليا جعل الله إياكم من أهلكم إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني رآه حين يغشى السدرة ما يغشى والذي رهون أيضا الإبهام لإيش للتعظيم من الذي غشها غشها من البهاء والحسن والجمال ما يظهر العقوب يعني بالأول شجرة صدرة كما سجرة صدر. لكن غشها جمال جمال عظيم يمهر الرقم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى يعني ما مال البصر وما طغى أي تجاوز الحد فهو لم يدعوه أمينه ولا شماله ولم يتقدم أمامه ولا خوفه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 في الأمس سأناكم عن قوله من آيات ربه الكبرى هل الكبرى صفة لايات أو مفهول به وقلنا أنه يحتمل وجهه وأن الأولى أن تكون صفة ويؤيد هذا قوله في صفة الإسراء لنريه من آياته أي بعض آياته طيب هذا خلاص أصف المعرى والبحث فيه في مسائل اولا متى كان ومن اين كان وهل هو بالبدن او بالروح وهل, وهل هو يقرا او منال وهل تكرر ام لم يتكرر طيب الاول ايش متى كان كان قبل الهجره لثلاث سنوات هذا ارجح ما وقيل فيه اقوال اخرى ولكنه لم يحرر لان الناس في في الجاهليه ما كانوا يعتنون بهذه الامور ولهذا لم يكن لهم تاريخ كان الجيد منهم المثقف الذي يؤرخ في عام الفلوس قل له ما يعرفون التاريخ ما ارزق التاريخ الا بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طيب اذن هو على الأرشح قبل الهجرة بثلاث سنوات الثاني من أين كان كان من المسجد الحرام من الحجر حجر الكعب وقد ورد في بعض الفاظ الحديث أنه كان من بيت أمي هانا والجمع بينهما ان قال كان نائما عند أمي هانا فأتاه آثم فأيقضاه فقام إلى المسجد الحرام وابتجع عند الحجر فعرج به من هناك من المسجد الحرام الثالث هل كان يقظه أو منام والصواب المقطوع به أنه منام أنه يقظ. لانه قال سبحانه الذي اسقى بعبد ولم يقل بروح عبد والعبد هو الجسم الذي فيه الروح فقد اسجي به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظه طيب ويدل لذلك ايضا انه لو كان مناما لم تنكره قريش لان المنام لا يكذب الانسان مثل لو قال انه راى في المنام انه ذهب الى اقصى الشرق أو أقصى الغرب ورأى ما راى هل يكذب ابدا لا يكذب فلولا انه كان يقظه ما نعم لولا انه كان بجسمه لم و لم تكذب به قريش نعم لو كان منام نعم لولا أنه بجسمه ويقضة ما كذبت له قريش لأن قريش لا تكذب بالمنامات طيب هل هو بجسمه بروحه ذكرنا أنه بجسمه وأنه كان يقضان على إصلاة والسلام هل تكرر أو لا نقول الصحيح إن لم نقل المقطوع به أنه لم يتكرر وأنه ليس إلا مرة واحده البحث الخامس السابس هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ الصواب أنهما في ليلة واحدة لقوله تعالى لنهديهم من آيات ما أنه وصلنا البصير والآيات التي ذكر الله أنه هي إياها هي قول لقد راى من آية ربه الكبرى فالصواب ان الإسراء والمعراج كان في ليله واحده وهنا نؤثر على كتيه في المعراج تنسب روايته الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه مطول ولكن اكثره ليس لصف ولا تجوز قراءته وقد كان الناس فيما سبق يقرؤونه ويجتمعون الى قارئه وفيه اشياء منكر قطعا فيجب الحذر من هذا الكتاب لانه موضوع على ابن عباس رضي الله عنهما ولا سخن المساله السابعه السابعه اي ان على كل هذا يقله مناما بروحه او جسمه ان ادنها واحده فهذه السابعه فهذه السابعه وان ادنها واحده فهذه السابعه والخلف تقريبا طيب هل كان هذا المعراج ليله ست وعشرين من رجب اشتهر عند الناس انه ليله ست وعشرين من رجب وصار بعض الناس يحتفل به وبعض الدول تجعله عطلة رسميه وهم يحكمون بغير ما انزل الله نعم هذا التناقض عجيب تعظيما للمعراج يعيجانون عطله رسميه وانكارا للسنيعه يحكمون بغير ما انزل الله ولكن الصواب أن أن المراج ليس في ربيع وأقرب مقيم أنه في ربيع الأول في ربيع الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلج في ربيع الأول وانزل عليه الوحي أول منازل في ربيع الأول. صح طيب. نزل عليه القرآن في أمره لكن أول ما بدأ به في الوحي الرؤية الصادقة من ربيع كما قال زائش كان, من... كان أول ما بدأ به في الوحي أنه كان يرى الرؤية الصالحة حتى تأتي مثل فلق السفر وبقى على هذا الستة أشهر ربيع الأول والثاني وجمادى وجمادى ورجب وشعبه وفي ذا مران أنزل عليه القرآن. وإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة تزء من ستة وأربعين جتءا من النبوة ونسبت ستة أشهر إلى 23 سنة وهو مجت الوحي صارت الستة في النزلة الـ 23 جزء من 46 جزءا من, جزء من النزول طيب ولد في ربيع اول ما جاء الوحي في ربيع لكن اول ما انزال القران في في رمضان طيب هاجر في ربيع توفي في ربيع فكل الحوادث الكبيره في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع فاصح ما قيل ان المعراج كان في ربيع وليس في رجب لكن اشتهر انه في رجب وصار عند الناس كانه مجزوم به كما اشتهر ان ولادته كانت في ليله الثاني عشر وهذا لا اصل له طيب انتهى الكلام على المهراج وأما ما فيه من الآيات الإنسان يتدبر أخليه المعراج وجد فيها العجم الوجاج قال المالله رحمه الله تعالى بلا مين ولا عجاج المين الكذب المين هو الكذب ولا عجاج عن الانحراف عن الاستقامه فهو حق لا كذب فيه وهو استقامة ليست فيها عجاج ولا تحريف فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله كم هذه تكثيرية على ما يبهر. يعني ما أكثر ما حباه وفضله ويجوز أن تكون استفهاما يراد به التكثير والمعنى واحد حباه ربه وفضله حبى الهباء بمعنى الاعطاء والتفضيل بمعنى زيادة وخصه سبحانه يعني بأشياء لم تكن لغيره وخوله أي اعطاه فعليه الهباء والتفضيل معنا واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام خص نبيه بخصائص لم تكن لغيره وفضله بفضائل لم تكن لغيره وأعطاه من اهن الهباط ما لم يكن لغيره فصلى الله وسلم عليه انت الوقت لا انت هذا الوقت التروحيه اذا دخل الاصول اي ناس نافل لا يقول طالب الناس انك من صلاه وقت ايش يا اخيه جماعه الان بنقرا العقيده دون نكون يلا ها نعم اقرا ايهاني. من بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا اذكر شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال المؤلف ومعجزات خاتم الانبياء معجزات خاتم الانبياء اي خاتم انباء الانبياء الانباء يعني انباء الانبياء فهو خاتم النبيين لا خاتم الانباء لان الانباء لم نبا لكن مراد المؤلف خاتم انباء الانبياء وخاتم بالفتح كما في القران وهو ابلغ من خاتم لان خاتم بمعنى الطابع الذي لا ينقل من شيء والخاتم بمعنى الاخر فكان الخاتم بالفتر أبلغ من الخاتم والمعجزات تمهم اجزة وهي في التعريف أمر خارق للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول شهادة بصدقه انتبه أمر خارق للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول شهاده بصدقه يعني يشهد بصدقه بالفعل وهو إظهارها للمعجر فقولنا أمر خارج للعاده خرج به ما كان جالا على سمن العادة فلا يعتبر هذا معجر ولا كرامة يعني ولا كرامة لوله فلو قال رسول أنا من اولياء الله انا من اولياء الله واذا شئتم ان اثبت لكم اني ولي من اولياء الله فان الشمس تطلع اليوم على ست نصر. وكان ذاك اليوم موعدها الساعه الستونس فارقبوها فذهبوا يركبونها على السطوح وعلى رؤوس الجبال فخرجت الساعه شهدت الشمس الساعة السابسة والنصف تماما فقال شهدت الشمس ريد الولادة هل هذا هذا نكون هنهر صحيح؟ ليش؟ ليس خارقا للعادة ليس خارقا للعادة فلا يكون فراما ولما ناضر شيخ البطائسية شيخ ألسان بن رحمه الله في العقيدة قال له شيخ البطائفيه انا وانت امام الواقع ندخل في النار فاي ما لم تحرقه النار فهو الذي على الحق ومن احتققه النار فهو على بار فقال له شيخ الاسلام بالدنياه نعم ما عندي مال اذا كان الله عز وجل جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم تكون بردا وسلاما على امه محمد ما عندي مانع ندخل النار ولكن بشرط ان نغتسل انا وانت قبل ان ندخل النار نغتسل نظفه ثامنه قبل ان ندخل النار فنكس الرجل على عقبه فقال شيخ الاسلام انا اعلم ان هذا الرجل قد طلى جسمه بماده تمنع الاحتراق فأراد أن يعجزني بهذا فوهج الذي ابتدع؟ فهل يعد هذا كرامة لو أن رجلا من الناس دخل النار حقيقة لتأييد الشر هل يعد هذا كرامة لأنه نحتر هو الرجل دخل وأنه نحتر كرامة خارق للعالم طيب اذا يظهر الله تعالى على الرسول تأيدا له امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على الرسول تأيدا له فان اظهره الله على مدع رساله تكريبا له لا تصديقا فليس ديما وقد ذكر ابن من كثير في البدايه وبدايته والنهايه وغيره من المراتين ان مسيلمه الكذاب نبي اليمانه كان يجعلني هو رسول وجاء إلى النبي عليه الصلاه والسلام وقال أنني ان أن أكون أنا وأنت شركاء في الرسالة جاءه قومه يوم من الأيام وقالوا يا نبي الله وهو قال قالوا يا نبي الله إن بئرنا غار ماء ولم يبقى فيها إلا القليل من الماء الذي لا يرونه فقال أنا آف إليه فجاء يهيهم وطلب ماء فأعطوه ماء فتمضمض به ومجه في البئر فصاروا ينتظرون أن تتيش بالماء كما صار ذلك في بئر غزوة الحديد فلما مج الماء في هذا الماء الباقي غار بإذن الله هذا خارف العاد ولا موافق يفتل خارق لكن تصديقاً او تكذيبا تكذيبا إذن هي خارق للاب لكن اجراه الله عز وجل على يد هذا الكاذب تكذيبا له وذكروا قصه اخرى ايضا اتوه بصبي شعر راسه متمزق فجاءوا به اليه ليمسحه حتى يخرج بقيه الشعر فلما مسحه سال الشعر الموجود وصار أصلع مرة هذا أيضا خارق العادة لأن الإنسان لمسح رائس الصبي ما بس الشعر ولا زعر لكنه تكذيب أو تأييد تكذيب ولهذا قلنا المعجزة أمر خارق للعادة وغيره الله عليك الرسول تأييدا له وتسليقا له قال المعجزات الخافرين من كثيره كثيرة وأنا أرشدكم إلى فصل نافع جدا في هذا الموضوع ذكره في فرسلام من ثمية رحمه الله في آخر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ذكر كلاما حسن جيدا جدا وأظن ابن كثير نقله في البداية وابن كثير ذكر أيضا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام في لما تكلم على آخر حيات الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية والنهاية ذكر آيات كثيرة أرضية وسماوية وحيوانية وأشياء كثيرة فمن أراد الزيادة من ذلك فليراجع ولهذا قال المؤلف تجلي عن منها من هذه المعجزات كلام الله معجز الورى كلام الله عز وجل القرآن الذي اعجب الورع وقد ذكرنا فيما سبق شيئا من وجوه من وجوه الاعجاز في القران اتحفظونها ذكرنا فيما سبق قريبا شيئا من وجوه الاعجاز في القران نعم نشان اولا انهم منكرون في الفدائي و قريش من اغلب الناس و الصحن في الثلاثه فلم يستطيعوا ان يأتوا بايه طيب يعني عجز الناس ان يأتوا بمثله ولا بسحر ولا بحديث مع انهم هم مراوغون صاغه والبلاغه وهذا لاشك انه من ايات الله الحسوش لكن الغريب ان بعض العلماء قال انهم عجزوا بالسر لا بمقتضى الطبيعة يعني انهم قادرون من حيث طبيعتهم على معارضه القران لكن صرفوا اي صرفهم الله عن معارضتهم فيكون اعجاز القران على هذا القول لا في القران ولكن لامر خارج وهو صرفهم عن المعارضه وهذا قول باطل لا شك ثم على تقدير التسليم يعتبر هذا ايه لان كون الله صرف عن معارضته يدل على أنه لا تمكن معارضته شرعا ولكن الذي نرى هو الصواب أنه انهم عاجزون عن الاسلام بنسبه طبعا لا صرف يعني لا يستطيعون أن ينفذوا فيه هذه واحده في تاثيره واثاره تاثيره على القلوب واثاره في الفتوحات وانفصال الامه الاسلاميه واعدادها وغير ذلك <تصفيق> ان قارئه لا يمل منه لو كرره عده مرات لم يمل منه بخلاف غيره فانه مهما كان من الفصاحه والبلاغه يمل نعم آدم حفظ الله له فان بقاءه الان في القرن الخامس عشر ومع ذلك لم يستطع أحد أن يغير منه حق واحد بينما كتب السابقة بقيت دون ذلك وتحرر نعم نعم ما فيه من الأخضار السابق هو الله حيث يخبر عن الشيء يقر كما, كما أخبر ويخبر عن الماضي ولا شك ان الماضي كما أخبر ولهذا قال الله تعالى في سوره الراعي الم ياتي النبو الذين من قبلهم قاموا حوادي وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ولهذا يجب التحري في نقل اخبار الامم السابقه لانه لا يعلمهم الا الله عز وجل المهم ان القران من اعظم المعجزات للنبي صلى الله عليه واله وسلم وانا قلت لكم من اعظم المعجزات تبعا للعيش للمؤمن. وإلا فصابا نقول تقول الايات كان انشقاق البدر ايضا من ايات الرسول عليه الصلاه والسلام انشقاق البدر اي القمر يشق القمر في قناته حقيقه لا برائي فكان احدهما على جبل الصفا والثاني على جبل المروه يشاهد من هنا ومن هنا شاهد عن الناس قال الله تعالى اقتربت الساعه الساعة وانشق القمر وان يروا ايه يُعرغوا ويقولوا سحر مستمر لما أراهم النبي عليه والسلام هذه الآية وشاهدوها بعينهم قالوا سحر أنا محمد ما هو صحيح ان القمر ينشق والعجيب أن آخر هذه الأمة وافق المشتكين في إنكار شفاة القمر قالوا شقاق القمر ما هو صحيح ولا يمكن ان يشق القمر لكن قوله تعالى اقترب في الساعه وانشق القمر اي ظهر نور الرساله سبحان الله تحريف اين قوله اي راياته يعلم ثم ما المانع من ان يشق القمر قالوا لان الافات لا يمكن ان تتغير قلنا تبا لعقول اليس الله يقول إذا السماء انفضرت وإذا الكواكب انكثرت هل هذا تغيير الأفلاك ولا لا نعم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكثرت هذا تغيير الأفلاك كيف تقول ما تتغير الذي جمع القمر حتى صار كتله واحدة قادم على أن يفرقه ويجعله, كتل ويجعله كتلا ولهذا نأسف أن يقع مثل هذا من العلماء جلة في المعاصرين لا لهم في إشقاق القمر لأن هذا تغير افلاك وهذا ليس هل الله يستعلم الذي خلق الافلاك لا يقدر على أن يمزقها بل يقدر على من ذلك فيشقاق القمر من آتي الرسول عليه الصلاه والسلام قال بعضهم منكرا لشقاق القمر بحجة باردة تصلح لهذا الوقت لأن الناس محترينه شوي قال لو كان شقاق القمر حقا لعلم به الناس لعلم به أهل الهند أهل الغرب أهل الشمال أهل الجنوب كان نقله مما تتوافر الدوائر عليه ونقله في التواريخ ما نقل هذا في التواريخ نقول تبا لكم أي تاريخ أصدق من كلام الله عز وجل القرآن وأي تاريخ أصدق من مجال في السعر في البخاري ومسلم وتلقص الأمة الإسلامية بالقبول من قبل تقلب الشريط ليش مؤرخ الهند ما ذكر سنقول ألا يمكن أن يكون في تلك الليلة غيوم وأمطار حجب في القمر يمكن ولا ما يمكن يمكن الثاني أن نقول انشقاق القمر هل بقي مدة طويلة حتى يتمثل الناس من قوية ربما يكون المده هسيرة حتى شاهده الناس ثم تلاء والناس في ذلك الوقت في الهند مثلا نيا لأن الهند يسقط مثل في الزمان أليس كذلك؟ فيقع هذا وهما إله ثم يساعد طبعا أن يستيقع والمهم أنه ما علينا كل الهند قالوه أو علمها الهند قالوه وهم أشقى ذلك ما يهم ما دام موجودة في كتاب الله عز وجل وفي مصح عن رسول الله فلا يهمنا أن ينقل أولى فالمهم أن يسقط البجر من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا نعلم أنه شق لأحد غيره عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من بعض الآيات التي حصلت للأنبياء حتى النبي كثير رحمه الله قال ما من ايه حصلت لنبي إلا وجد مثلها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأثباء الرسول والايه لأحباء الرسول تعتبر آية للرسول لأنها شهادة بصدق ما هو عليه هذا المتبع كان موسى يضرب الحجر إما حجر معينا أو أي حجر فيتفجر عن هذا عيونه والحجر يمكن أن يتفجر كما قال تعالى وان من حجاره لما يشقق فيخرج منه الماء لكن الماء نبع من الى الاناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه حيديه جاءوا يشكون لرسول قله الماء فجعل باناء فيه فيه ماء نسيك فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين اصابع الكلع حتى ارتوى الناس كلهم وكانوا الفا واربعين اسواح هذا اعظم من ان يتفجر الحجر الحجر جلس العاده بانه يتفجر والاناب من ان يتفجر اي مثلث بالارض فلهذا نقول ايات الرسول عظيمه كثيره وكما قال ابن الكريم رحمه الله ما من ايه للنبي الا حصل مثلها او اعظم للرسول عليه الصلاه والسلام او لاسماع الناس احياء الموتى حصل حصل اما للرسول انصح بالروايه واما لاتفاعه صله من اشيم من التابعين العباد كان في سفره فمات في الفرس فرسه مات فبقي ليس له مركوب فدعا الله تعالى ان يحييها حتى توصيله الى بلده فاحياه اليه عليه ولما وصل الى البلد والى البيت قال لابنه يا بني الق السرج عن الفرس فانه عري فتعجب اليه كيف حالك فلما وضع السرج عنه سقط الفرس لانه دعا الله ان يمحيه حتى يوصله الى اهله فحصل هذا هذا اشياء للموتى واشياء مؤقته ايضا كانه عري مؤقتا و اشياء هذه كثيرة موجوده في البدايه والنهايه فتراجع وقول المؤلف من غير انفراج اي من غير شك فان انشقاق القمر عندنا يقين كرؤيتنا للقمر كان. لا ننكر في هذا ونقول ان الله على كل شيء قدير فالذي جمع القمر قادر على تفريقه والله اعلم نعم هذا دخل بدليد المانعين فهمنا دين المانعين يتبرر الكيل نعم وهذا واضح لانه الامر جو التبرر الكيل مش مستند على شيء نعم هم مستند على المصلحه السياسيه دليلهم المصلحه فقط عبداً ما عندهم دليل من الشباب السنه على وجود مثل هذا الا ان هذا مصلحة وذات ذات ما عليه المضره فنقول لو سلمنا هذا بالنسبه للميت انه ما عليه المضره الا التمثيل فقط فإننا لا نسلمه بالنسبه للحي نعم نعم <تصفيق> ها الولي لا بد لا الاولياء في الصحابه اكثر من اولياء في التابعين وكرامات التابعين اكثر منها في الصحابه يعني رجل قتل قالوا كان يعني يصلي فأنتبه فرجل قال أنت خذ إيش قالوا قال له أنت خذ هذا الرجل يعني هو ما ما السوء يعني قدرًا نعم له بالطريق الذي يقص فيه هذا الرجل فقول قول يا عبد الله اللي قصر فقال لم أقصر تسجد حتى يعني يعمل الحياة يعني. ليه؟ فقال لا يسألوه فكيف كيف هذا كيف نتكلم من كان في الكفن ملفوفا؟ نعم قال قل نتكلمه فقام الرجل قال ما هو ما قال له لا، ما هو الخلف؟ فقال نفى ولم يفكر نفى ولم يفكر مين؟ فما رأيت؟ القصة فيها, فيها ما رأيت كيب اذا لما كان حرب, حرب الابقار في فهاني رايتك طيبا ذكر فيه اياتك له عنوان مشهد العنوان ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وما ها ها ها لكن المبالغة في هذا فيها نظر المبالغة في هذا أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول الجن ممكن الجن يبدأ الميت والجنج. طيب حتى كنا جني إدافة عنها هو هذا الرجل يسمى وهم صالحون فالصدرون أمام الناس يعني طبعا يعني سيدة كل فتعة عنهم وقدالتا يعني لكن في خفاء لا أدخل الناس فأله يعني الناس يومهم فيها يعني هو الجن يساعي فأولياء فهل أولياء يعني أقول أتمنى النسل يسعيون أمره ونسى من الله نعم في الآن ذكر شيخ السلام من جملة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وولياء الشيطان إن في جن تحمل الناس يوم أرى من بلادهم من أقصى الشرق إلى مكة ويحجوا ويقولون نحن أولياء الله تحملنا الملائم فيقول شيخ الإسلام إن هؤلاء يستقيمون الجن تطير بهم وهم يلعبون على الناس حتى انه يقول ان شيخ الإسلام مرة صادق الإنسان وسلم عليه وأقول أنا من عندي قال تقبل الله حج فقلت أنا لم أحج قرأتيك وعرفت تكلمتك وقولت كذا وكذا قال هذا الشيطان تنصني بي كيف يمكن الشيطان تنصني نعم هو على كل حال فيه هذا مثال الثانيه يعني لو أن شخصا مصيبة بفشل بفشل عرفت ووجد كلا تباع مليء يعني ما هو تبي توفر من اجله تباع وازعا جاهزا هل يجوز ان يشتري منها هذه نقول يجوز ان يشتري منها لان مفسدتها الان تحققت قبل ان يأتي هو وهو اذا كان يغلب على الظن انها ستنفعه يشتري منها ما في مات ونظير ذلك القلب يقولون الآن في قلوب معلقة تباع قلوب آدم إذا أصيب أحد من الناس في في في قلبه اشترنها نعم لكنهم علق مملحة مشوهة مثل لحم لا جل محفوره باشياء بأشياء هنا فهل يجوز ان أن يشتري الإنسان قلب كافر؟ نعم هذه مشكلة صحيح اشكلت على بعض الناس يسأل يقول هذا يجب ان قلب كافر والرسول عليه الصلاه والسلام يقول إذا صلحت القلب اذا صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وأنا لو رقبت قلب كافر بكرة يا مبنبي لأن القلب غير صادر فما هو جواب نقول هذا غير وارد لان, لأن التفكير في الواقع والتصورات كلها في المخ والقلب ليس الا مدبرا يدبر ما يكفي فالسكرتير هو المخ كل شيء زيه جهزه ثم يوصله الى القلب من اجل التوقيع والتنفيذ وهذا شيء مجرد ولهذا إذا ورد على الإنسان مشكلة تجد يقول يعني يفكر ما هو يقول هكذا يضع يده على رأسه للتفكير وبعد أن يفكر يستمد المخ الأمر من, من القلب هذا أحسن ما يجمع بين الحديث وبين الواقع ان يقال ان التفكير لا شك في, في المفر وهذا شيء لا يمتلك في الانسان فاذا انجز الموضوع ارسل الى الملك لياخذ منه ايش الاوامر التوقيع فاذا وعلى هذا فقلب الكافر اذا وضعناه في جسد مسلم سوف يكون حاكم على الاشياء بمقتضى ما يرد اليه من من الله نعم فما كنت معلم ان الشريعه لا تفرق بين متلقي نعم فكيف تكون الحال في التبرع بالدم نعم ان هذا تبرع التبرع بالاعضاء ايضا تبرع حسنا اركنا في التبرع بالدم جاء والفرق بينهما بينه وبين العضو ظاهر جدا لان الدم يخلقه دم اخر في الحاله واما العضو فلا تفسر العلماء يسمونها كرامات الاولياء ما هي كرامات بس وكرامات الاولياء هي امر خارق للعاده يظهره الله تعالى على يد الوليد تكريما له او تاييدا لما معه من الحق نفس الله فيك. ومن هو الوليد <تصفيق> الوليد ذكر الله بقوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اردت طيب فإذا جاء النساء القران هو أنا ولي وهذه كرامات ننظر هل هو صادق أولا فإذا كان غير صادق قلنا قدام حتى لو وجد منه ما يخفض العادة فهو من الشياطين شو العراب اللهم استعان بمجرد ما يقول للناس أنا ولي فإنه ليس دي ولي لماذا لانه زكى نفسه فوقاه في الحرام وان تعرف الاولياء في افريقيا وغيره الذين يدعونهم اولياء اذا رايته رايت امه تعرف خمسين مثليه وكما يسع اضخم ومسواق يكون صوت حمار بليغ نعم وربما كن خاتم ايضا ومسبحه تحمل ألف حبه كبيره على صغيره ماذا يعرف نعم وحركات الشفتين همهما ثم يقول انس انا ولي ثم يقول انا من اولياء الله الذين سقط عنهم التفريغ فيجوز لي ان اتزوج خمسين بنتا ذكرا يطلع عطنا بناتنا، نعم، ويحل لي من الاكل ما ما لا يفلق، نعم، ثم يد يدعون كلنا نعرف منها بعض، ثم يأتي بخوارق إخوان في الانسان الإنسان ضاع شيء يجيب جلب اللي ضاع لك يجيبه إلا كم هو بل. اي قال اي نعم طيب ان يطيعه في معصيه الله ولا في طاعه الله ها؟ اذن هو غير نعرف ان ما حصل من المعتزات ليس كرامه ها ايش ايش كيف إيه نحارب؟, إيه؟ نحارب هؤلاء ببيان ايه نحارب هؤلاء مع اني اقول مع أني أقول لكم كان في البلاد اخرى غير السعوديه هؤلاء كانوا كثيره واذا راوا إنسان سلفيا اجتمع اليه الشباب حاربوه بكل وسيله واتصلوا بالحكام حتى يمنعوه وهذا شيء اخبارنا التقاط به لماذا تحرص الحكومات على ان تمكن لهؤلاء الظلال دون, س... دون متبعي السلف لان متبعي السلف يعلمون انهم اذا صدقوا الله سوف يملكون من تحت اقدامهم وهؤلاء المشعوذون هم منهم في معنى لانهم لن ينصرفوا حول المساويين فهم يقول خلهم علينا ان نفتح هذا انتهى الوقت كيف مهم طيب تدعون ان الكرامه تكون حتى لمن دون الولد نعم عامه الناس كل هذا كرم الله عز وجل يعطيها لمن يشاء. نعم سمعنا من غير واحد حتى من أهل العلمة نعم هذا وربما أن الله يمنع على من يشاء من عباده لكن الأصل أن الخارق للعادة لا يأتي إلا لنصة حق أو كيد من حق ربما أنه يمنع على شخص مثلا ويكلمه لكن تجده بإحسانه نحن ذكرنا لنا بعض الناس فيما مسابق لما كانوا يذهبون الى البلاد الشاسع عن طريق الإبل يقول اننا في مرة من المرات ضعنا في مكان يقال له الدهن كلها رمال في الصيف واننا هلكنا الا ان شاء الله يقول فنيت فاتاني آثم باناء فيه لبى فشربت حتى رويفه قمت انا نشره وق... وقل... ويقول هذا البناء كان مثل البناء الذي كنت اسقي به جاره لنا في البلد وكنت اعطي هذا جاره كل يوم اناء لبن والالاء الذي كنت اعطيها لجاء هل هو الذي جاء جاءني في المنام وشربت حتى روي هذا ترانا لا في جزاء للمثل نعم وهو عادي غزو جماله نعم يلا يوصل افرأنا مبارك الله فيك الفصل من العقيده ما جبتا طيب بسم الله الرحمن الرحيم ثم الأنبياء لجيب اسم الله قال معلك السبارين <تصفح> في عقيدته أو في منظومته في العقيدة قال خص في ذكر فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم أولي العزم وغيره من الأنبياء والمسلمين وليعلم ان الفضل او التفاضل مراتب لا تتلقى الا من الوحي لان المراتب تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباين كبيره ولن يمكن ان نرتب فضيله على اخرى الا بدليل من الشر فإن لم يكن لنا دليل من الشرع لنا للحق في أن نتكلم هذه واحدة ثانيا الترتيب الفضيلة بناء على ما يظهر لنا بناء على ما يظهر لنا لا على ما هو الواقع عند الله عز وجل كيف؟ لأننا قد نرى في الصيب يصليان أحدهما قد اجاد صلاته ظاهرا تماما بحيث لا نراه يتحرك ولا يعبث ونراه قد خضع برأسه وصلى صلاه يعني كامله باعتبار ما يفعلان واخر نرى أنه يحصل منه بعض الحركه وما اشبه ذلك فنحن إذا فضلنا الاول نفضله بحسب ها ما افهم منها اما عند الله فقد يكون الثاني افضل قد يكون هذا الثاني قام بقلبه من الاخلاص بالله وتعظيم الله عز وجل ما لم يكن في قلب الاول ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في شارب الخمر الذي يكثر مجيئه يكثر ان جاء به الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انه يحب الله وهو يكسي شبه فلو اننا حكمنا بالظاهر لقلنا هذا الذي يكسي شبه ليس في قلب محبه لله ومع ذلك قال الرسول عليه وسلم والسلام انه يحب الله ولهذا نحن حينما نفضل انما نفضل بحسب ما يظهر لنا اما ما ورد به النص فلا شك اننا نبتدع لان النص ورد من عند الله والله تعالى عليم بما في القلوب وبما في الطواف. قال المؤلف ووأفضل العالم من غير انتراء وبعده الأفضل وأهل الأزل نبي منهم وبعده الأفضل وأهل الأزل. أول هل, هل هذه المسألة وهي التفاضل بين الأنبياء هل يفاهت الشرعا؟ الجواب نعم ثابت قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل. فضلنا بعضهم على بعض هذا فرشه وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فالله تعالى فضل الرسل بعضهم على بعض وفضل النبيين بعضهم على بعض وفضل الناس بعضهم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فالله عز وجل فضل بعض الناس على بعض الامم الرسل والانبياء وغيره والعقل يدل عليه على أن البعض أفضل منه. كيف ذلك؟ لأن من قام بمهمات عظيمة جليله يقتضي العقل أنه أفضل من من دونه فالتفاضل إذن ثالث فإن قال قائم كيف نثبت ذلك؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء فيقال حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان ينهى عما أكبته الله ولا يمكن ان ينهى عما أكبته الله ابدا كيف يخضر الله أنه فضل بعض النبي عبادهم يقول الرسول لا تخضر بين الأنبياء لا يمكن هذا ولكنه نهى عن التطبيق بين الانبياء حيث يكون الشق والعروان لو ان احدا فضل محمد صلى الله عليه وسلم على موسى بحضرة اللهود وصار ذلك سببا للعداوة أو الإرحال أو البعضاء وهي حاصلة لكن سببا الشر، فإنه لا يفضل لا يفضل أمامهم درع لايش درع لمكسد فالذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من التقرير ما كان موجبا للمكسد أما ما كان حكاية للواقع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينهينا عنه وقد اثبته الله اذن فنحن فيما يتكلم عن رسول الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس نتكلم به خبرا عما قال الله ولكننا لا نتكلم به حيث يكون في ذلك شر وفساد قالوا مؤلم أفضل العالم من غير انتراك نبينا المطلوب افضل العالم ظهر كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل المخلوقات لأن العالم كل ما سوى الله فهو عالم ولهذا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين فليس هناك إلا رب ومرهوب والعالمون كلهم مرهوبون وإذا لم يكن إلا رب ومرهوب صار المراد بالعالمين من؟, من سوى الله فيشمل عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الانس وعالم الجمادات كل شيء جمله فما هو الدليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام افضل من هؤلاء الكبر نقول ان المراد المؤلف أفضل العالم من البشر نبينا محمد عليه الصلاه والسلام كما قال عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم أنا سيد ولدي آل أما من سواهم من سواهم فإننا نتوقف وإن كنا يغلب على ظننا ان الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإخلاق وكذلك يقول الناظم وأفضل الخلق على الإخلاق نبينا فمل عن الشخاص ملف الامر الأمر مما لا يميل طيب افضل العالم من غير انشاء نبينا المبعوث في أم القرى المبروث نبينا المبروث في أم القرى هذه صفة تاشرة وليس صفة مقيدة لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا في أم القرى ومعنى المبعوث المرسل إلى الناس والمراد بام القرى مكة وثنيت ام القرى لأن القرى كلها تأمها تأمها في الحج إليها والاعتمار إليها وتأمها في اتجاهها إليها في الصلاة وغير الصلاة أردتم؟ وقال بعض الناس هي أم القرى لأنها مركز العالم ووسط العالم وهذا أمر جغرافي لا نفلح لكن ان تبت فلا مانع من ان نقول به وان لم يثبت فهي ام القران في الفضائل كامها القران في الحج والعمره والاتجاه وبعده الأفضل اهل العزم بعد محمد عليه الصلاه والسلام الأفضل اهل العزم وهم اربعه كذا لا اربعه لان محمد جعله وحده فقول بعده الافضل وعند العزم يعني الاربعه الباقين وهم ابراهيم وموسى وعيسى ونوح وهم مرتبون على هذا ابراهيم ثم موسى اما نوح وعيسى فاختلف العلماء ايهما افضل وقيل ان عيسى اصطف وقيل ان نوحا اصطف طيب شوف لا اللي... هذه على الاقل شوف لا فراشيد طارق دفعه خليني فقيل ان عيسى افضل لما اعطاه الله عز وجل من الايات ولكثره اتباعه وقيل ان نوحا افضل لانه اول رسل وعانى من المشقه والتعب من قومه ما لم يذكر لنا انه حصل لعيسى لبث فيهم ألف سنه الا خمسين عاما وما امن معهم الا قليلا ابحث عن هناك طيب فمن العلماء من قال ان يكون افضل ومنهم من قال عيسى افضل ولكن لا نقول الفضل الذي عند الله لا نعلم أما ما لنا من سأنهم في الدنيا فلكل واحد مزية لم تحصل للآخر وحين عيدنا توقف فإذا توقفنا فمن المقدم ذكرا نوح لأنه الأول وعيسى ومع ذلك فإن هذا الترتيب لا يقتضي الترتيب لأن الواو لا تقتضي أو لا تستلزم الترتيب فالرسل ثم الامر الرسل جمع رسول والرسول هو من أرسل أرسل إلى فلان اذهب إلى فلان هذا الرسل هل كذلك نعم تقول ارسلت فلانا إلى فلان أي أمرته أن يبلغ فلانا عني شيئا أما النبي فانه من النبع وهو الذي اتاه الخبر لكن لم يكلف بالتبليغ وهذا الذي قررنا هو مذهب جمهور العلماء ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر ان يبلغه واما النبي فهو من اوحي اليه بشرع دون ان يكلف بالتبليغ ولكنه لم يمنع من التبرير يعني نبئ اليه الشرع ولم يقل له لا تبلغه فإذا بلغه كانت متطورا فالفرق بين النبي والرسول ان, النبي. أن الرسول ملزم بعيش بالتبرير والنبي غير ملزم لكن غير ممنوع من التبرير يعمل هو بنفسه ويجدد الشرع ولكنه لا لا يلزم بالتبليغ وهذا هو وجه كون الرسول افضل من النبي لان الرسول الزم بالتبليغ لان الرسول الزم بزياده تكليف اليس كذلك والتكليف هذا ليس بالامر الهين لأن فيه معاناه لان فيه معاناه الناس والتعب معهم ولا يخفى عين جميعا ما حصل للرسل من الأذية بل من الضرر احيانا لكن النبي يتعبد بالإما وحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به فمن اقتدى به واخذ بما عليه فلو ذلك ومن لا فدأ ولهذا كان في وغني إسرائيل كثيرين كثيرين جدا لأن غني إسرائيل قوم أتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما إذن الرسل جمع وهو من وهي لدي الشرع وأمر بالتبياء والنبي من اوحي إليه بالشرع ولم يمنع من تبليغه إيه ولم يؤمر ولم ولم لا أمر ولم له أن يبني طيب وإذا مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء وهذا صحيح وقول مؤلف بالجزم أي قل ذلك بالجزم أو قلت ذلك بالجزم فعلى الثاني يكون كلام خبرا عن عقيدة المؤلف وعلى الأول يكون امرا بالاعتقاد هذا أن نعتقد هذا جزما فإذا قال قائل كم عدد الرسل وهل جميع الرسل بلغوا لنا فالجواب أن عدد الرسل ورد فيه احاديث ليست بتلك القوة من مما من يلزم به ورد ان عددهم أربعة وعشرون الفا ولكن من لا ندري هل يصح هذا الخبر او لا انما الذين ذكروا في القران خمسة وعشرون رسولا وكل من ذكر في القران فهو رسول وان ذكر بوصف النبوه وذلك لان كل رسول نبي ولا افصل والدليل على ان كل من ذكر في القران رسول قول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه فعلم بهذا ان كل من قص الله عليه نبا فهو رسول وهو كذلك أما الذين لم يقصوا عليهم فهم كثيرون ولكننا نؤمن بهم إجمالا ومعنى إجمالا أنه لا يتم التعييب لأنه لا على معلم لكن نقول آمنا بكل رسول ارسله الله تعالى قال وأن كل واحد منهم سليم هذه وأن الظاهر من الصراب كسر وإن كان معنى ونؤمن بأن لكن العصر عدم التقليد والساعة الآن أعلنت انتهاء الوقت. نعم نعم تجيب هل منع طيب هو يتعبد بالشرع علنا ويراه الناس ما فتح أي واحد يسأل عنهم عن موحرين ثم هو يعلم الناس بالفعل يتعبد الله بالذي هو اليه ولهذا قلنا إنه لم يمنع من التبليل فرق بين من الزم بالتبليغ وبين من من لم ينزم به نعم نعم نعم هو تقول به بنفسه وأنتبع به من الطلاع عليه قد يكون هو عليه وهو إذا قام أمام الناس يعمل ثم نقول هل منع من التبريع يعني هذا النبي لو بلغ الناس هل نقول لا تبغل ولا يمكن يصدق التعريف إلا هذا لأن الرسول معناه من أرسل وقال يا فلان بلغ فلان كذا وكذا والنبي من يفدر أي من بشيء ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام آدم نبي مكلم وهو لم يصدقه لم تصدقه رساله لكنه تعبد الله شاء الله له وصارت نبيته في ذلك في الوقت قليلة ولم يحصل لها ما يصفها عن هدي أبيهم وبقوا على هدي أبيهم حتى كذروا واختلفوا وحينئذ أرسل الله محمد نعم ما النبي صلى الله عليه وسلم أضلت نبياء في ما النبي صلى الله عليه وسلم أضلت نبياء في التي في <تصفيق> ما في شك الرسول افضل الانبياء والرسل افضل البشر على الاطلاق وكونه يا امه في ليله اطيلت يدل على هلنا افضل او من القرآن فان قوله ولا رسول الله خاتم النبيين قد يدل على أنه افضل لان خاتم الشيء الطابع عليه معناه انه اشتمل على كل هؤلاء نعم نعم أيه. هذه الايه وما ارسلنا من قبل من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشطان. العلماء يقولون ان هذا على تقي وما ارسلنا قد من قبلك من رسول وانبانا من نبي لان الوصف يدل على العام فالرسول يدل على ان هناك ايصا والنبي يدل على ان هناك انباء فالوصف دال على على العام المحروف الذي عمل فيه وعلى هذا قول الشاعر ألفها تبنا وماء بارد ليسنا نوالف ماء بارد انما البرد لا يعذب لكن المعنى وسقيتها ماء بارد ماء بارد الماء البارد لا يعذب لكن المعنى وسقيتها ماء بارد نعم نعم نعم صحيح هل ذكر في القرآن بوسط نبي آه. إذا مريم مذكور في القرآن فرعون مذكور في القرآن قارون مذكور في القرآن ما من نبي ذكر في القرآن إلا هو رسول لا هذا يصل إلى من أولاده جاءوا من بعد وأول رسل في القرآن أول رسل من نوح إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعد ولقد أصلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فالنبوة ما أخرج عن, عن ذريه نوح عليه الصلاة والسلام نعم تعالى اعرافه في حرمة وأن حرمة من حرمه الله فلأ على ان ذاك اشع من غير والمؤمنين من نعم نعم ها ولا على كل من خلقنا ما سيستوقف بشيء هل قالوا حضرناهم على من خلقنا تفصيلا او على كثير مما خلقنا كثير التكريم حاصل لهم كرم الله بني ادم لا شك وحملهم في البر والبحر ورزقهم من لكن التفضيل ما جاء مفلقا فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل لو كانت الآية وفضلناهم على كل من خلقنا تفضيل لنجم من ذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات أفضل يقول هل اذا فضلنا بعض الرسل على بعض يكون بعضهم اكمل ايمانا من الاخر وهل منازلهم في السماء على حسب منازلهم في الفضيله كذا طيب ما استنى الى عموم هذا سؤال طيب نقول التفضيل يقتضي ان بعضهم افضل من بعض في الايمان وفي الاعمال الصالحه ايضا ودليل ذلك قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اذ فدل هذا على ان الكرم عند الله بالتقوى ولا شك انه قد جرى لبعض الأنبياء من المحن ما لم يجد لغيره اي محنه قيل اي محنه قيلت او حصلت لانسان مثل ما حصل لابراهيم عليه الصلاه والسلام في القائه في النار بناء على التوحيد وما يدعو إليه من التوحيد